بيشنججز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكما تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتهن, فآتهن وجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيم ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأكحوهن بإذن آلهن وآتهن وجورهن بالمعروف في محسنات غير مصافحات ولا متخذات أخضان فَإِذَا أَحْسِنْنَا فَإِنَّ تَنْبِيَاهِشَةَ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْتُسْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِي أَكُمْ سُنَنًا الَّذِينَ مِنْ ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكفر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مما اكتسبوا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 فالصالحات قانتات الحافظات للغيب بما حفز الله والتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجع واذربوهن فإن تعلكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدها إصلاحا يوفق الله بينهما إِنَّ الله كان عَلِيمًا خَبِيرًا وعبد الله وَلا تُشْرِكُ بِهِ شيئا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وبذل الْقُرْبَى وليتامى والمساكين وبذل قربا وليتامى والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب كان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون معلهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرين فما فعل عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم فقال ذرتي وإنتك حسنة يضع فيها ويأتي من لدنها أجر عظيم فكيف إذا جئنا من كل أمم بشهيد وجئنا بك شهيدا يا ميزين يود الذين كفنو وعسر الرسول وعسر الرسول لا تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ولا جنبا إلا عابرين سبيل حتى تغتسلوا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 والله أعلم بأدائكم وجفى بالله وليا وجفى بالله نصيرا من الذين هذوا يحرفون كلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعسينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بأسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرِي لَا الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الك أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَأُولَئِ أهدى, أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْلَمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَلِلْ لَهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا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 كلما نضجت جلودهم مد لهم جلود غيرها ليذوقوا العذامة إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدنا فيها أبدا لم فيها أزواج مطحلة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمرك أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعذل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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ بما آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ تَحَاكُمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَمَنْ كَفَرَ بِالْآخِرَةِ وَإِنْ يُرِيدَ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ بَلَا دَائِدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ سُدُودًا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت إيديهم ثم جاءوا كي يحلفوا بالله إن ردنا إلا إن ردنا إلا إحسانه وتوفيقه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنه وعذهم وكلم فيه أنفزين قولاً بليغا.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 خرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وَلَوَأَنَّكَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمَا نِقْطُلُهُمَا فُزَاكُمَا بِخَرْجُوْمِ إِنْ ذِي آلِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوَأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَاذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَشَدَّةَ ثَبِيتَ وَإِذَا اللَّعَاتِ نَهُمْ مِنْ لدنا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَعَذِينَمْ سِرَاطًا مُسْتَق ومن يطع الله والرسل فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك لفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا الثباتل وانفروا جميعا وَأَيْنَمَا من كُلَّمَن لَّيَبِطْ أَنَّ فَيْنَا صَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذَمَا كُنَّا مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَيَنصَابَكُ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَا يَقُولَنَّكَ لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فمن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فما لك لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والميضان الذين يقولون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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديك وآقموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تزلمون فتيلا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 فما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد تاع الله وما تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون الطاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتبكّن على الله وكفى بالله وشيلة أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَمْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَائِرِ اللَّيْلَ وَجَدُوا فِي اخْتِلَافٍ كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَفَعُومِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبتونه منهم ولولا فذل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة أكله كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا فإذا حيتم بالتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم قيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فياتين في في والله أركسهم بما كسبوا أتريدنا تهدو من أدل الله ومن يُضْلِلِ الله فلا تجد له سميلا واندوه لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذواه وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إِنَّ الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِلَتْ سُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَنْ يُقَاتِلُوهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يَعْتَذِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إليكم السَّلَامَ ويكفوا أيديهم فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حيث تَغِيثُونَهُمْ وَلَئِنْ أَتَوْا إِلَيْكُمْ يَسْتَغْفِرُوا لَكُمْ فَاعْفُوا عَنْهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا فإن كان من قوم عدو لك وهو فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينك وبينهم إيثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فسيام ذشارين متثابعين توبة من الله فكان الله عليما حكما فمن يعقل المؤمن المتعمل فجزاءه جهنم خالد خالداً فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ذربت في سبين الله فتبين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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأمواله وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأمواله وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة فكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم فساءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان والويلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله فولك عسى الله أن يعفو عنهم فكان الله عفوًا غفورًا فمن مهاجر في سبيل لا يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعه فمن يخرج من بيته فمن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجله على الله فكان الله غفوراً رحيماً وإذا دربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عضواً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت الأهم الصلاة فأتقم طائفة منهم معك وليأخذوا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا فِي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل, فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يساغفر لا يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه فكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نعطيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوليه ما تولى, تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يشرك بالله فقد ضل دلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظللنهم ولو مننهم ولا أمرنهم فلن يبتكون عذانا الأعمى ولا أمرنهم فلن يغير النخلق الله فمن يتغذى الشيطان وليم دون الله فقد خسر خسران مبينا يعيذهم ويمنيهم وما يعيذهم الشيطان إلا غرولا لاكهم وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خاردين فيها أبدا وهذا الله حقا ومن أصدق من الله قيل ليس بأمانيكم ولا أمانيا للكتاب من يعمسه أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوثى وهو مؤمن فأولاك يدخلون الجنة ولا يزلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله, واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض فكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيك فيهن قل اللهم يفتيك فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلا تلاتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تانكحوهن والمستضعفين من الويلدان وأن تقوموا لليتامى بالقصد وما تفعلون من خير فإن الله كان بهم علما وإن امرأة خافت من بَعْلِهَا نُشُوزًا أو إعراضا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا السلحة والصلح خير وحضرت الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعوا أن تعدنوا بين النساء ولا فلا كل الميل فَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن تَفَرَّقُوا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَاعَاتِهِ فَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا في فكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين فكان الله على ذلك قديرا ما كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على, ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى تعدلون وان تولوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي آزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل دلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكر الله ليغفر له ولا ليهديهم سبيلا بشري المنافقين بأن لهم بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء أمينون المؤمنين أبتغون عين دهم العزة فإن العزة لا جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى حتى يقولوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربسون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يشعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين ويا من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلون الله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين طابوا وأصلحوا واعتسموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين